أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 وَمِنْ خَلْفِهِم سَددَّ فَأَشَينَاهُم فَهُم لا يُبَصِرُون وَسَوَاءُنَّ عَلَيْهِم أَ ذَرْتَهُم أَملَمتُ ذِرهُم لاَا يُؤمِنُون إِمَ تُون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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحصَنَهُ فِي إمَامِ مُب وَظْنِبَلَهُم مَّ ثَلًا أَصحَابَ الْ القَرِيَةِ إِج أَهَ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 عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم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 لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ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 وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لأكُلُ مِثَمَلِهِ وَمَاَ مِلَتأَْديهِمْ أَفَلَا يَشْكُرون سُببحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَكُهَا مَِّا تُ بِت الْ الأأَرضُ وَمِنْ أَافُسِهِم وَمِنْ أَافُسِهِم وَمِممَا لَا يَقْلَمُون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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ نَّهَارًا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ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 مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ وَمْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين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 إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ